احييكم حياة الاسلام السلام الله عليكم ورحمتكم وبركاته هذه حلقة في سلسلة حلقاتنا آفات اللسان وهذه الآفة ايضا اقتلية بها بعض من رجالنا ونسائنا وهي الدعاء على النفس والدعاء على الاولاد يعني اضيق الانسان ظرعا في هذه الحياة بمشاكل شتى وبالذات نجد هذه على السنة كثير من الاخوات حتى بعض الملتزمات منهم اسال لها تخطب الجميع ان شاء الله رب العالمين فتدعو على نفسها وتدعو على اولادها ف... يعني هؤلاء ما سمعوا ربما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم سبحان الله يعني اذا المسألة ان ممكن الانسان كما سبحانه وتعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا يعني لحظة سبحان الله حتى قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس عمه رضي الله عنه فقال له العباس ادعو الله لي يعني ارحل من هذه الدنيا رسوله يعني تعب كبر في السن يعني ايقل ان الوفاة افضل له عند قال صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عمى في روايه لا تمنى ان احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعله فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني لا تمنين احدكم الموت. من ضر اصابه. اذا اصاب الانسان ضر فلا يتمنى الانسان الموت. فان كان لا بد فاعل يريد ان يدعو يعني بدعاء محدد. فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني هذا كلام يعني كلام طيب. و... العجيب اننا اذا نظرنا الى عالمنا العربي والاسلامي وتنقلنا بين بلاده تجد ان كثير من الناس في بطاع الارض العربية الاسلاميه على ألسلتهم كلمات كثيرة من السب ومن اللعن ومن الدعاء بالقطيع والخيبة ان الله يأخذ واخذ عزيز مقتال بالعيادة بالله وان رب السماء يغضب عليه وان و... الله سبحانه وتعالى ان يكف عما عم يغضبه عز وجل أو يكون علينا بالله رب العالمين ولذلك المسلم وقاف يدعو بالخير اذا او تضايق او ازعجه امر او احسنه امر فليشكو همه بالله سبحانه وتعالى يعني الانسان ما الذي تكسب الام اذا دعت على ابن لها فاستجيب الدعاء سوف تكسبوه حسره وندامة واسم والما وربما مرضا مقعدا نتيجة ان ما تراه في ابنها عبارة عن استجابة الدعاء الذي كانت تدعو به والانسان يعني ليقل خيرا او ليصمت فمن ضمن افات اللسان ان يدعو الانسان على نفسه يعني عندما يغضب من كثرة الطلبات في البيت مثلا يدعو والعزب ويقول اللهم أسأل الله أرجع إليكم مثلا والعزب وده ربك لماذا هذا يا أخي اسأل الله أن يكرمك من فضل اسأل الله أن يشرح صدرك اسأل الله أن يرزقك من, من كرمة اسأل الله أن يرزقك من خزائنك اسأل الله أن يقنع أهلك وأبنائك بالحياة وبالمعيشة حتى وإن كانت يعني المعيشة ضيقة الحال أو الرزق قليل مثلا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 لان الانسان لا يجب ابل ان يدعو على نفسه. لماذا تدعو على نفسك اخوة الاسلام لماذا تدعو على الولدف لماذا تدعو على قطيع الملائك ادعو الله سبحانه وتعالى ان يفهمك ادعو الله سبحانه وتعالى يعني هذا الاصاء التبعي الذي قيل له ان فلانا يؤذيك فادعو عليه قال عجبا اما في قلبك رحمة تريد ان اجمع عليه ظلمه لي ودعائي عليه انظر يعني حتى هذا العرف وهذا القلب الفياض الجياش رحمة الله عز وجل انظر ماذا يقول يعني لا أريد ان اجمع عليه انه ظلمني وهذا مدعه للاختصاص يوم القيامة ثم يعني تريد ان ادعو أن هذه هو دعوة المنظوم ليس بايماني وان الله يجب اذا الانسان يكون بهذا المنطق الايماني ألا يدره يدره ان لا يدرو يدرو ببعد ان تدعو على الولد العقب بشيء ادعوه بغداية خسر رب الشباب ان يهديه البنت المتأبية المتمرد على أبيها أمها بل لمن أن عليه ادعو لها الولد الكسول على المذاكرة لا تدعو عليه ادعو له الولد سبحان الله الذي لا يواضب على الصلاة ولا يسمع نصيحتك ولا كلامك بل من أن عليه ادعو له القريب الذي ظلمك والله لو أنت يعني أخذت كياسة المؤمن فالمؤمن كيس بفضل الله عز وجل حتى الظالم, حتى الظالم الدعاء عليه ربما في ظلما فانته له وعسى رب العباد ان يهديه. يعني الانسان ما الذي نكسبه يعني نفرد جدا ان هذا الظالم الذي اخوك مثلا الذي اخذ مراث ابيك او اختك التي اخذت مثلا حلية ومجوهرات امك بعد ان ماتت وتركت مجوهرات معينة فاخذتها البنت الوحيدة مثلا في الاسرة ملا من ان عليها ربما دعائك عليها يزيدها ظلما يزيدها عتوا يزيدها تمسكا بما في يارها ادعو الله لها بالهداية فإن هداها رب العباد سوف تعيد لك حقك سوف تتنازل عن ما في يدها سوف تعيد الأمور إلى نصابها سوف ترجع الأمور إلى حقيقة أمرها وتعطي كل الذي حق الحق هكذا الدعاء على الأخ على العم على الخال على القريب على الجار على صاحب المنزل على صاحب العمل، على الموظف الذي يعمل تحت يدك يعني يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب والملك يقول ولك مثل ذلك اللهم اهده اللهم اشفه اللهم اشرح صدره اللهم يسر أمره اللهم اثقه من غفلته اللهم ايقظه من نوم يعني هذه الدعوات كلها الملك يقول دي ولكن مثل ذلك وفي نفس الوقت هداية هذا سوف تعود علي انا بالخير لان اذا دعوت حتى على رئيس في في, في, في عمل معين او في ادارة معينة او في مسؤولية او في مكان او في جامعين اذا دعوت ما الذي لك كسبته لكن لو دعوت له بالهداه فهداه الله رب العالمين هذا في مصطحتي دنيا واخرى يعني في مصطحة دنيا ان ينصفني الأخرى أن لا أغتاب ولا أخذ في عرض ولا يأخذ من حسناتي يوم القيامه اذا مسألة أن تدعو حتى لمن ظلمك هذا يعني ولذلك يقول ربنا في سورة فصلة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ثم قال في تعقيبا على هذه الاية رب العبادة عز وجل واما زغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العديد يتعجب الانسان ما الذي يعني جاء يعني بقضية الشيطان هنا في معرض الايات عن الدفع بالتي احسن لان الذي يجعلني الا ادفع بالتي احسن هو الشيطان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 عندئذ سوف تصنع ما يضر بك وما يضر بغيره ولذلك قال ربنا تعالى عن الإنسان الذي يريد أن يصنع خيرا ادفع بالذي فيه أحسن ما النتيجة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم فالإنسان قد يقول يوما لقد دفعت بالله احسن. أحسن فمن قلب العدو وليا حميمة نقول له كذبت إن الله عز وجل صادق فيما قال في احسن بنية صادقة جاءت النتيجة طيبة هكذا مع الاقارب ومع الاهل بين الزوج والزوجة بين الجار وجار بين صاحب العمل والموظف الذي عنده بين المسلم واخيه المسلم بين المسلمة واختيها المسلمة اذا انطبع المجتمع على هذا الامر ارى والله اعلم ان المسألة سوف تعود الى نصابه لكن ان يتعود تتعود لساناتنا الدعاء على الغير الدعاء على الناس حتى نسمع مثلا لهجات المحليه في كثير من دول العالم الاسلامي للاسف الشديد يعني ترى والأسف مثلا مثلا يعني في بعض البلاد مثلا ك يعني كلمات يعني سبحان الله العظيم تدل على ان انسان يدرع على انسان سبحان الله وهذا كلام خفير احنا مثلا قلنا انه ممنوع ان يلعن مؤمن شيئا لا يلعن لا مسلم ولا شيء حتى, حتى حيوان اعجب ولكن نرى في بعض البلاد من يقول له عليك لعنة الله او الله يعاني ولذلك للاسف حتى القائمين على امور الأسف الفن هذا الله الجميع يذكر كلمة اللعنة هذه كثيرا باب اضحاك الناس هذا كلام خطير بأن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق في وجهها أبواب السماء ثم تعود فإن وجدت الذي دعن أهلا للعنة وإلا عادت وارتدت إلى صاحبها واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب العالمين أخوة الإسلام لماذا ندعو على أنفسنا لماذا ندعو على أولادنا لماذا ندعو على أموالنا أن تذهب لأن النتيجة للأسف بدعائنا هذا اذا كنا سوف ندعو على الانفس وعلى الاولاد هي ضد الانسان تخيل الانسان ضد نفسه يدعو على نفسه فيصاب يدعو على اولاده فيصاب اولاده يدعو على امواله فتذهب امواله من ذا الذي يحزن عند اذا الله لن يحسن الا صاحبه الدعاء نفسه صاحب الدعاء نفسه الذي سوف تعود عليه هذه المصيبه وهذا يعودنا ان نمسك الخنثة الا بالخير يعني اللسان لا يقول الا خيرا ورحم الله امرأا قال خيرا فغنم او سكت فسلم اللهم جنبنا هذه الافة وتب علينا